بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فترى القوم فيها صرعك أنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّبِّيَّةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ فِي جَارِيَةٍ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 وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع ونشقت السماء فهي وَالْمَلَكُ إذ وهي والملك على أرجائها.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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ, يا ليتها كانت القاضية ما ألك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا أم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد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 117. قليلا ما تؤمنون 118. ولا بقول كاهن 119. قليلا ما تذكرون 110. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل منه باليمين